إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ الْلُّجْجِيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدي راه وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَطِيرُ صَافٌ 119. كل قد عَلِمَ صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون 110. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدِقَ يَقْرُدُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برطه يذهب بالأبصار